بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الأول من مجالس سماع كتاب التيسير في القراءات السابعة للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي المتوفى سنة أربعة وأربعين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الحمد لله المنفرد بالدوام المتطول بالإنعام خالق يخلق بقدرته ومدبر الأمر بحكمته لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أحمده على جميع نعمه وأشكره على تتابع آلائه ومننه وأسأله المزيد من إنعامه والجزيل من احزانه وصلى الله على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما أما بعد فإنكم سألتموني أحسن الله إرشادكم ان أصنف لكم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة بالأمصار ما يقرب تناوله ويسهل عليكم حفظه ويخف عليكم درسه ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند الناقلين والتاريخ، وصح وثبت عند المتصدرين من الأئمة المتقدمين فأجبتكم إلى ما سألتموه وأعملت نفسي في تصنيف ما رغبتموه وعلى النحو الذي أردتمه واعتمدت في ذلك على الإيجاز والاختصار، وترك التطويل والذكرات وقربت الألفاظ وهذبت التراجم ونبهت على الشيء بما يؤدي عن حقيقته من غير استغراب لكي يوصل إلى ذلك في يسر ويتحفظ في قرب وذكرت عن كل واحد من القراء راويين فذكرت عن نافع رواية قالون وورش وعن ابن كثير رواية قنبل والبزي عن أصحابهما عنه وعن أبي عمر رواية أبي عمر وأبي شعيب عن اليزيدي عنه وعن ابن عامر رواية ابن بكوان وهشام عن أصحابهما عنه وعن عاصم رواية أبي بكر وحفظ وعن حمزة رواية خلف وخلاد وخلف عن سليم عنه وعن الكسائي رواية أبي عمر وابي الحارث فتلك أربع عشرة رواية عنهم هي المطلوب بها والمعمول عليها فإذا اختلفت عنهم ذكرت الراوية باسمه وأضربت عن اسم الإمام وإذا اتفقت ذكرت الإمام باسمه وإذا اتفق نافع وابن كثير قلت الحرميان وإذا اتفق عاصم وحمزة والكفائي قلت قرأ الكوفيون طلبا للتقريب على الطالبين ورغبة في التيسير على المبتدئين وعلى الله عز وجل أعتمد وبه أعتصم وعليه أتوكل وهو حسبي وإليه أنيب فأول ما أفتدف به كتاب هذا ذكر اسماء القراء والناقلين عنهم وأنثى بهم وكناهم وموتهم وبلدانهم واتصال قراءتهم وتسمية رجالهم واتصال قراءتنا نحن بهم وتسمية من أداها إلينا عنهم رواية وتلاوه ثم أتبع ذلك بذكر مذاهبهم واختلافهم إن شاء الله وبالله التوفيق باب ذكر أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم وأنسابهم وبلدانهم وكناهم وموتهم نافع المدني ونافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم مولى جعونة ابن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب أصله من أصبهان ويكنى أبا روين وقيل أبا الحسن وقيل أبا عبد الرحمن وتوفي بالمدينة سنة تسع وستين ومئة قالون هو عيسى بن مين المدني الزرقي مولى الزهريين ومعلم العربية ويكنى أبا موسى وقالون لقم له ويروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته لأن قالون بلسان الروم جيد وتوفي بالمدينة قريبا من سنة عشرين ومئتين وورش هو عثمان بن سعيد المصري ويكنى أبا سعيد وورش لقب لقب به فيما يقال لشدة بياضه وتوفي بمصر سنة سبع وتسعين ومئة ابن كثير المكي هو عبد الله بن كثير الداري مولى عمرو بن علقمة القناني والداري العطار ويكنى أبا معبد وهو من التابعين وتوفي بمكة سنة عشرين ومئة وقنبل محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المكي المخزومي ويكنى أبا عمر ويلقب قنبلا ويقال هم اهل بيت بمكه يعرفون بالقنابله وتوفي بمكه بعد سنه ثمانين ومائتين والبذي هو احمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن ابي بذه المؤذن المكي مولا لبني مخزوم ويكنى ابا الحسن ويعرف بالبذي وتوفي بمكة بعد سنة أربعين ومئتين روى كنبل والبزي القراءة عن ابن كثير بإثناد أبو عمر البصري هو أبو عمر بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهم ابن فزاعي ابن ماذه ابن مالك ابن عمرو بن تميل وقيل اسمه وقيل اسمه زبان وقيل العريان وقيل يحيى، وقيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك وتوفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومئة وأبو عمر هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي الدوري النحوي والدور موضع ببغداد توفي حدوث سنة خمسين ومئتين وأبو سعيد هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل الرستبي السوسي رواي القراءه عن أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي عنه وقيل له اليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خالي المهدي وتوفي بخراسان سنة اثنتين ومئتين ابن عامر الشامي هو عبد الله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك ويكنى ابا عمران وهو من التابعين وليس في القراء السبعة من العرب غيره وغير أبي عمرو والباقون هم والي وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومئة وابن ذكوان هو عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي ويكنى ابا عمرو وتوفي بها سنه اثنتين واربعين وهشام هو هشام بن عمار بن نصير بن ابان بن ميسره السلمي القاضي الدمشقي ويكنى ابا الوليد وتوفي بها سنه خمس واربعين ومائتين رويا القراءة عن ابن عامر بإسناد عاصم الكوفي هو عاصم ابن أبي النجود ويقال ابن بهدلة وقيل اسم أبي النجود عبد وبهدلة اسم أمه وهو مولى نصر بن قعين الأسدي ويكنى ابا بكر وهو من التابعين لحق الحارث بن حسان وافد بني بكر وتوفي بالكوفة سنة ثمان وقيل سنة سبع وعشرين ومئة وأبو بكر هو شعبة بن عياش ابن سالم القوفي الاسدي مولا لهم وقد قيل اسمه سالم وقيل كنيته وقيل غير ذلك وتوفي بالكوفة سنة أربع وتسعين ومئة وحفص هو حفص بن سليمان ابن المغيرة الاسدي البزاز الكوفي ويكنى أبا عمر ويعرف بحفيص قال وكيع وكان فقة وقال ابن معين هو أقرأ من أبي بكر وتوفي قريبا من سنة تسعين ومئة حمزة الكوفي هو حمزة بن حبيب بن عمارة ابن إسماعيل الزيات الفرضي التيمي مولا لهم ويكنى أبا عمارة وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومئة وخلف خلف ابن هشام البزار يكنى أبا محمد وهو من أهل فم الصلح وتوفي ببغداد زمان الجهمية سنة تسع وعشرين ومئتين وخلاد هو خلاد بن خالد ويقال ابن خليل ويقال ابن عيسى الصيرفي الكوفي ويكنى ابا عيسى وتوفي بها سنة عشرين ومئتين روي القراءه عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي عن حمزة وتوفي سليم بالكوفة سنة ثمان وقيل سنة تسع وثمانين ومئة الكسائي الكوفي هو علي بن حمزة النحوي مولى لبني أسد ويكنى أبا الحسن وقيل له الكسائي من أجل أنه احرم في كساء وتوفي برنبويه قرية من قرى الجي حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة الـ وثمانين ومئة وأبو عمر هو حفص بن عمر الدوري النحوي صاحب اليزيدي وأبو الحال هو الليت بن خالد البغدادي البجلي فهذه أسماء القراء السبعة والناقلين عنهم على وجه الاختصار وبالله التوفيق وصلى الله وسلم ودارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته